التاريخ عبره وابدا الرحله بعبره واجعل الايمان زادك لو سقاك الوقت مره لو سقاك الوقت مره هاي الحياه هادي مشاهد والمطر يبت بقطره والبشر مؤمن وجا بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم وحلقة جديدة من علمات الحياة درس نهاردة بنتعلمه هو درس التعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم صناع المعروف تقري مصارع السوء صناع المعروف يعني معناه أن الإنسان أول لما يصلع أي شيء لأي إنسان أي خدمة لأي واحد يحاول أن هو يساعد أي واحد يحتاج مساعدة يحاول يحلل الواحد مشكلته سبحان الله ربنا صلى الله عليه وسلم يكافئه ويجزيه من جنس العمل فالله عز وجل بيجعله بسبب هذا المعروف اللي عمله ان هو يقيم مسرح من مسار السوق ان يحل عنه مشكله انه يساعده في اي ظرف وقع فيه ان هو يقيم سميته السوق تعالوا نشوف القصه عشان نعرف قد ايه الانسان لما بيعمل معروف الله عند الله عز وجل لا يضيع القصه بتقول ان كان في راجل غني القصة ديت يمكن دي قديمه شويه كانت في من 100 سنه ولا حاجه كان راجل غني عنده جمال كتيره وكان عايش في الصحراء عنده بيت في الصحراء وعايش هناك يعني تقريبا كده زي البدو يعني عايش هناك وكانت حياته هناك عايشه على قائمه على الجمال وكده فالراجل ده جماله كان ربنا بارك له فيها لدرجه ان هي مقرر ان بس ان الناقه تشوف ابنا ينزل اللبن منها فدليل على ان الله عز وجل بارك له في الجمال دي شايف كان عنده جار فقير عنده سبع بنات الراجل ما عطوش اي شيء فالراجل دوت قرر ان هو يتبرع لجاره دوت بالنقود اللي عنده ياخدها عنده ينتد ان هو يس يس من اولاده اللي ما له لازمه ومن هو يتنقل عليها يروح اي مكان يعوز بالفعل راح للراجل وقال له ديت هديه مني ليك الجمل دوت دو او النقود دي هديه مني ليك تتخيل حط في دماغه ان هو دي صدقه ما لهوش ديت زكاه لا انما تلطف معاه وقال له ديك ديك ارضه ان انت تقبلها منه فعلا رجل الفقير الخادس اخذ اللي هي الناقة ديك فرح بها فرحش فيك جدا جدا جدا وبدأ يأكل منها او يشرط منها ولاده كل يوم الحليب بتاعها ويتنقل بيها لأي مكان هو عايز يروح مرت الايام وجيه فاصل كانوا في الوبيع مرت الايام وجيه فاصل الصيف في فاصل الصيف الارض بتبقى جدبة ومفيش فيها على مية ولا فيه السماء بتتمطر فبالتالي البدو كانوا بيروحوا يدوروا في اماكن ثانيه بعيده شويه عن ميه تحت الارض وكان في حاجه اسمها الدحول الدحول ده اللي هو يعني انفاق زي الانفاق كده تحت الارض يمشوا فيها تحت لحد ما يوصلوا الى عبار ميه موجوده تحت فيبتدوا يجيبوا منها الميه ويخرجوا يسقوا حيواناتهم ويسقوا الزرع بتاعهم منها ويبتدوا هم ايه يعيشوا حياتهم بيها بالفعل الراجل خد الراجل غني دخل جماله وراح يدور على الانفاق ديت وخد معاه عياله التلاته وصل لنفق الانفاق اللي هو فيها المايه ديت نزل لتحت وبدا يدور على المايه ولاده واقفين فوق مستنين ان هو يخرج الراجل طول تحت جدا جدا جدا اتاخر قوي فولاده بداوا ينوعوا عليه لكن مفيش حد فيهم قادر ان هو ينزل لان كله خايف انه يتوه في دي. الانفاق ديت لان الانفاق دي متفرعه تحت. فكله خايف ان هو يتوه تحت ويموت فضلوا مستنيين ابوهم ما فيش لحد ما النهار طلع ثاني يوم برضه الراجل ما طلعش يوم واتنين وتلاته مستنيين ابوه يطلع ما فيش ابدا طلعوا فقاله الاولاد قالوا يظهر كده باب ابونا خلاص يعني الدفن تحت الرفاه ديته ما حدش هيقدر يوصل له فخلاص كده احنا نرجع وخلاص قصده ما شافهاش والله يرحم ابونا رجعوا بالفعل لبيتهم جابوا بداوا ينزعوا التركههم واتنين بداوا ينزعوا التركه بدا يوزع تركه كل واحد خد نصيبه فيهم واحد قال ده احنا في جمل كنابونه مديه دي ديت لجارنا الفاير دوت احنا حق ليه ايه هو الفاير اللي ياخد الحاجه اللي هي ديت رجعوا بالفعل على الفقير وراح قال له الجمل اللي نابونه ادهولنا الا ادوه لك عايزينه لان ده ابوكم ادونه هديه ما فيش حاجه اسمها ديت احنا هناخد الجمل الراجل بدا ان هو يحاول معاهم عشان يقنعهم ان الجمل ده هديه من ابوهم ليه هم رفضوا رفض نهائي ولو اما تجيبوا الزوء ياما هنأخذ منك غصبا عن نفسه الراجل اخر مزيق قال لهم خلاص طيب انا هتدولكم بس بشرط ان انتو تولوني المكان اللي لابوكم راح فيه وما نجاش منه خدوه بالفعل اللي هو ماشي ما فيش مش مشكلة خدوه بالفعل وادوه عند المكان اللي هو ابوهم ته فيه او نزل فيه في الانفق دي وسبوه مشوا الراجل اللي حربت نفسه حب وطرف الحبل كان في وسطه وطرف الحبل التاني ربط وفوع في صخرة عشان لما ينزل يدور على الراجل ما يتوش تحت واذا تاها يقدر يرجع عن طريق الحبل بالفعل ينزل قاعد يدور يدور يدور دين يدور دي ما تحت مش شايف حد مش لها حد فجأة سمع صوت انين الحد بيتقوع اه اه اه بالفعل وصل للمكان اللي هو اللي فيه الراجل دوت تكتشف ان دوت الراجل الغني خده بالفعل لفقهه ريا شديده خدوه طلعوه بره وراح سقاها شويه ميه سقاها وكله شويه طنب وبدا ايه الراجل يعني اتضرر دي صحته اللي هو الراجل ده وكان غاب اسبوع تقريبا تحت الايه تحت الارض في الانفاق دي فسام الراجل وهو الغني الفقير دوت قال له يعني انا عايز اسالك سؤال انت ازاي قدرت تعيش في الفتره ديت كلها تحت الارض بدون لا ميه بدون اكل بدون شرب قال له انا كان لقيت شويه ميه تحت الموجودين تحت وابتديت اشرب منها لكن الجوع بدا ايه يشتد عليا وبدات ان انا احس بجوع شديد جدا ونهك شديد نتيجه ان مفيش اكل معايا فجاه لقيت كل يوم كان بيجي لي ثلاث تلت... ثلاث مرات اناء فيه حليب بيتقرب من فمي اشرب منه وينزل ثاني ويمشي لحد ما انا ارتوي لكن استمر الامر دوت كام يوم وبعد كده انقطع منذ ثلاثه ايام قطع الحديد دوت من ثلاث ايام قال له انا عارف عله انقطاع الحليب ده قال له ايه العله قال له العله ان اولادك الناقه اللي انت كنت مديهاني كنت بشرب منها انا وولادي وكان بيجيك من خيرها الحليب ده كان الله عز وجل بيكافئك نتيجه ان انت اديت الناقه ديت كان ربنا هو اللي بيكافئك ويسئك الحليب دوت عشان يرد لك المعروف اللي انت عملته فيا لكن اولادك جم وخدوا الايه الناقه ديت فانقطع عنك الحليب اللي انت ايه اللي هو كان بيجي لك من هذه الصدقة فتخيل ان ان انسان عمل معروف هو تردله الناس تقول لك اعمل معروف وارميه البحر ده غلط لا اعمل معروف واعرف ان انت عند الله عز وجل سوف تجده يقول الله عز وجل وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه فتخيل ان الله عز وجل لو انت قدمت اي خير لو انت عملت اي معروف حد لو أنت عملت أي لأي واحد مساعدة الله عز وجل ستجدها عند الله سبحانه وتعالى وَمَا تُقَدِمُوا لَعْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ مِنْ اللَّهُ وخيراً وأعظم أجر كمان ربنا صلى الله عليه وسلم ارجونا بيك دي جيد ان احنا حاولنا ان احنا نساعد الناس حاولنا ان احنا نقدم معروف للناس حاولنا ان احنا نشوف مشاكل الناس ونحاول ان احنا نحلها الله عز وجل نحللك مشاكل يكافئك على المعروف اللي انت عملته وما تقدم من نفسك من خير تجدوه عند الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صناء المعروف تقي مصارع السوء خذ من التاريخ عبره وابدا الرحله بعبره واجعل الإيمان سادك لو سقاك الوقت مرة لو سقاك الوقت مرة الحياة هذه مشاهد والمطار يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحة والثمر في الأصل بطرة الحياة هذه مشاهد والمطار يبدأ بقطرة